إذا تتلَّ علي آياتنا قال أساطير الأولين كلا ضُرَّنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لا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 ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا أُنْقَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَالَبُوا فَكِيمٌ وَإِذَا رَأَوُوا قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ إِلَى ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوّب الكفار ما كانوا يفعلون